لا يصلح الا الا اشقى الذي كذب وتولى وسيجنن بها الاتقى الذي ياتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربي الاعلى ولا سوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولالاخره خير لك من الاولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى الم يجذك يتيما ف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 وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب